تبلي ا بمكانك لا تتحرك بلا كلام اجي ا واسمع صوت رعدو حبيبي قلت لك ب مكانك كلام اجي واسمع صلت رادود قلت مجلس لطم لازم احضره اجيت بلا صبر ومحمل هموم امشي على الجرح وبصدر عبره لقيت الناس عليكم البنين لا تحجي انت لا تحجي لسه كتير بصفك لقيت كلها هدومهم سود نظرات الحزن ودموع فقر صحه المنعزاكم يلتنوحوا صحه المنعزاكم يلتنوحون على اليمن يا الرادود يقرا واحد ينحب ويلطم على الراس واحد يلطم واحد يلطم بحرق على صدره واحد عند حاجة وجاي طلاب يا الله يا الله يا الله واحد عند حاجة وجاي طلاب واحد من يون قلبك والله يكسره مليئ مريض وأيست من لا طباء يا الله حافي وشافي جميع المرضى يا الله مريض وأيست من لا طباء أجي يريد الشفة والعلة تبرع قلت هذا العزل والميامين والمجلس قمر هاشم يحضر صلوا على محمد آه هذا العسل أم الميامين والمجلس قمر هاشم يحضره مقضية الحوائج كلها يا الله مقضية مقضية الحوائج كلها اليوم هاي أم القمر عسرك تيقصل تي على النار والعال سنة مرات مو مقبول نشراك في جسد قلبيان في